وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ لما ذاهوا أذاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا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 minkä mm -mm. ذلكم خير لكم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدل ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب و المؤمنين يا الحواريين كما قال عيسى بن مروان الحواريين من أون فآمن الطائفة من فَأَيَذَنَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِهِمْ فَأُصْبَحُوا ضَالِينَ زانو نار يا ملي الحارين ان نن ابن مريم للحوارين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار قائفة فأيذنا الذين آمنوا على عزوهم فأصبحوا ضائفة.